إبارة القرآن الكريم من القاهرة إخوة المان يقول المولى تبارك وتعالى في كتابه الكريم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فسبحانه من رب كريم رحمان رحيم علمنا أسماء الحسنى التي هي لخيري الدنيا والآخرة فادعوه بها واسألوه من فضله العظيم وأهتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول إن لله عز وجل تسعة وتسعين أسماء من أحصاها دخل الجنة نسهلك يا أنه والله ملي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المعبين عزيز الجبلة الله المتكثر خالق البالغ المصور رفاه العلي الكبير الخفيف المقيم. الله الخفيف الجليل الكريم الراقيم المجيب الوافع الحكيم والزهد المجيد الفاعد الشريف. الله المحف المبدع المعين، المريح الموميت الحي الطيب. الله الواحد المجد الواحد الصمد القادر المقدر المقدّر المؤخر الأول. مالك المسيط الجلال والإكرام الله المخلص الجامع الغميل المغلق الذي شئوا والذين رضوا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله كلما ذكرك الزافرون. وما صلى عن ذكرك الزافرون.